م إلى اليدين ا م م ق د ف الهوية ا إلى ل و س ج ا ل د ي أ م الركبتين في الباب حديثان ح د ه م ا حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ركبتي وفيه وائل أيضا حديث وائل بن حجر بن كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هذان الحديثان أ ح د ه م ا يدل على تقديم الركبتين حديث حديث والحافظ حجر رجح حديث يدل تقديم اليدين حديث والثاني أبي هريرة في أبي هريرة أمثل وائل هو البلوغ وائل وهو على على بن منه لكن في حديث أ ب ي هريره كلام لابن القيم يرى رحمه الله أ ن الحديث مقلوب و أ ن أ و ل ه يعارض أ و آ خ ر ه يعارض أ و ل ه ويناقصه فمن المعلوم أ ن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه إذا برك والحديث فيه وليضع يديه قبل ركبتي نهي عن مشابهة البعير وفيه أيضا برك قبل ركبتيه وليضع وفيه يديه فيه نهي عن بوضع ا ل ي د ي ن ق ب ل ا ل ر ك بن ت ي ي قيم و ل ل من ا ق ان هذا تناقض في هذا قلب على الراوي الحديث مقلوب و إ ل ا في ا ل أ ص ل وليضع ركبتيه قبل يديه ليوافق أول حديث آ خ ر الحديث اوله ل الثاني ماشي من فعله عليه الصلاة ي ماشي ث من ا س ل ا كان م من وإن أ ل العلم الحديثين من الحديثين الأمران يضاعف يضاعف عنده من من وحينئذ يستوي عنده إ ن شاء قدم اليدين وقدم إ ن شاء الركبتين وهذا ك أ ن ه اختيار شيخ ا ل إ س ل ا م تيمي رحمه الله فالذي ي ض ع ف الحديثين أ و يصحح الحديثين يكون ا ل أ م ر ا ن عنده على السواء قدم هذا وقدم ذاك لا إ ش ك ا ل لكن من يرجح حديث أ ب ي هريره كما فعل الحافظ ولكن الحافظ فعل ع ل يرد ي كلام القيم أنه مقلوب والذي يرجح حديث وائل حديث يقول يقدم الركبتين والحديث سليم من القلب لا إ ش ك ا ل فيه ومعارضه مقلوب قيل ق فيه ل أنه م والذي ب و عندي أ ن الحديث حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ر ج ع من حديث و ا ئ ل و ا ل س ن أن ة في هذا أن تقدم ا ل ي ي الركبتين وحديث أبي هريرة ليس فيه قلب البتة لا كيف لا يكون فيه قلب البعير يقدم يديه ركبتين يبرك كما يبرك البعير د ا لا لا كما ن على قلب ألبت قلب قبل نقول فالمنهي عنه البروك ا ل ب ر و كما ك يبرك البعير من وضع يديه قبل ركبته هل ص ح ان يقال انه برك كما يبرك البعير متى يقال برك البعير يقال برك البعير اذا نزل نعم على الارض بقوة واثار الغبار بقوة وفرق الحصاء من نزل ب ي ي د ه على الأرض ب ق و ة كما نسمع من بعض الناس حينما ينزل سواء كان على يديه أ و على ركبتيه أ ش د يخلخل البلاط بعض الناس الذي تحته هذا نقول إنه برك كما يبرك البعير وإذا قدم ركبتيه بقوة أشبه حيوانات كثيرة كالحمار مثلا والمصلي عن مشابهة الحيوانات فالحديث نقول يبرك ركبتيه كثيرة في تقديري تحته أنه أشبه منه عن قدم بقوة برك أ ن ه ليس فيه قلب و أ ن أ و ل حديث يشهد ل آ خ ر ه و أ ن ه لا يبرك كما يبرك البعير فينزل في ا ل أ ر ض ب ق و ة و إ ن م ا يضع ق د م ي يديه قبل ركبتيه والوضع غير البروك كما كبير أنهم يفرقون بين من وضع المصحف على الأرض وبين من ألقى المصحف الأرض الأرض شتان فرق فرق كبير. وهذا الذي ينزل على الأرض ألقى يفرقون بين وبين ينزل فرق بقوة وضع على على على فيشبه البعير إ ذ ا قدم يديه او يشبه غيره من الحيوانات إ ذ ا قدم ر ك ب ت ه هذا منهج عنه في الصورتين سواء قدم اليدين أ و قدم الركبتين لكن من وضع يديه مجرد وضع على اليدين فقد وافق الحديث فلم يبرك كما يبرك البعير وامتثل ا ل أ م ر وليضع يديه قبل ركبته ولا إ ش ك ا ل في هذا إ ن شاء الله تعالى والذين يتكلموا على الحديث على ومنهم من صححه من ا ل ا ئ م ة ما أ ش ا ر إلى ه ذ الى ا ق ل ل ب ما أشار إ هذا القلب ولو كان مقلوبا ل أ ش ا ر إ ل ي ه فالقلب ع ل ة في الحديث القلب من, من ا ل ع ل ة التي يعل بها الحديث فالذي عندي في تقدير أ ن ه ليس فيه قلب و أ ن ه يمكن أ ن يطبق من غير تناقض بل هو أ و ل ى ما يفعله المصلي فيقدم يديه قبل ركبته ويراعي في, سواء قدم أو قدم هديه يراعي في ذلك ا ل س ك ي ن ة نعم و... لا بد من أ ن يكون برفق ومجرد وضع وليس بروق ولا ي س بروق و ل نزول ب ق و ة فالنزول ب ق و ة ممنوع مخالف للخشوع في ا ل ص ل ا ة وفيه مشابهه للحيوانات في الصلاة نعم أ ح سؤال ن الله هذا إليكم س يقول كيف أ و ف ق بين بر أ م ي و ر ض ى زوجي ف أ م ي تريدني أ ن أ ز و ر ه ا كل يوم وفي ذلك م ش ق ة علي وعدم ر غ ب ة من زوجي أ ن أ ذ ه ب يوميا و أ م ي لا تقتنع ب أ ي عذر فهل تركي لزيارتها مع غضبها فقط و أ ز و ر ه ا م ر ة أ و مرتين في ا ل أ س ب و ع حسب ظروفي فهل هذا عقوق لها على كل حال بر الوالدين واجب بر وعند التعارض بين مطالب الوالدين ومطالب الزوج بعد الزواج حقه مقدم على غيره مطلقا حق الزوج على زوجته مقدم على جميع الحقوق من حقوق المخلوقين ف إ ذ ا تعارض طلب الوالد أ و ا ل و ا ل د ة مع الزوج فطلب فحق الزوج مقدم ومثل هذا يقال فيما إ ذ ا تعارض حق الوالد مع ا ل و ا ل د ة حق ا الوالد ل وسئل ا الوالدة ل د مع ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى أ م ر ن ي أ ب ي فنهتني أ م ي أمرني أبي فنهتني أمي أمرني أبي فنهتني أمي قال أ ط ع أ ب ا ك ولا تعصي أمك بعض ا ل ل ل ن أن ا هذا ا ا س قد يتصور ك م حيدح عن الجواب و أ ن ه ليس في جواب كاف ي ولا شاف ي كيف يطيع أ ب ا ه ولا يعصي امه في ا ل أ م و ر المتعارضه ة مثل ذ ا لا شك أ ن ه إ ذ ا أ م ر ه أ ب و ه فطاعته واجبه ة إذا ن ت فإن كانت فإن كان الاشتغال بطاعة أبيه يفوت ه أمه أبيه أبيه لها مصلحة فحق الأم أعظم مصلحة عن طاعة بطاعة فإن فإن كان فحق و إ ن كان لا يفوت لها م ص ل ح ة ولا تتضر بطاعته فنهيها له م ع ص ي ة ل أ ن ه ا تنهاه عن بره ب أ ب ي ه ولا طاعه لمخلوق ب م ع ص ي ة الخالق ف ه ذ لا شك أ ن هذه ا ل أ م و ر تجب مراعاتها و أ ن ا ل إ ن س ا ن يخرج من ا ل م س أ ل ة برضا جميع ا ل أ ط ر ا ف لكن إ ذ ا لم يمكن فهناك مقاطع للحقوق أو الأم الأب للناس بالبر الأم ثم الأب لكن ا ل م ر أ ة حق زوجها أ ع ظ م من حق والديها فزوجوها بطوعهم واختيارهم ف انتقلت الحقوق إ ل ي ه م مع وجود حقوق للوالدين على أ ن لا تتعارض مع حقوق الزوج فالسائلة هنا ليست بعق لكن عليها أن تسعى وتسدد وتقارب بإرضاء والدتها بالأسلوب والطريقة المناسبة ليست لكن تسعى وتسدد أن بعق وتقنع زوجها أ ن تكثر من ز ي ا ر ة أ م ه ا لترضى عنها وبالتفاهم يحصل الخير الكثير إ ن شاء الله و تعالى、لا. يقول أيضا سأل آخر يقول ما هو الأقرب للسنة التي هي بسلامين في أيضا الأقرب قبل هو وجاء ويقول سأل للسنة الظهر هل هي بسلام أم بسلامين؟ جاء في راتبة الظهر أم أنها ركعتان وجاء أيضا أنها أربع ما جاء راتبة ركعتان ركعات آخر في ص ل ا ة النهار المكلف مخير بين أ ن يصلي مثنى مثنى أ و يجمع ا ل أ ر ب ع بسلام واحد الا انه جاء عند النساء وأما صلاه ة ا ل ن الليل ر ص ا ا ة ل مثنى مثنى هذا في ما هذا الصحيح إشكال صلاة الليل في فيه والنهار مثنى مثنى هذه جاءت في عند النساء وغيره لكن حكم عليها جمع من الحفاظ ب أ ن ه ا شاذه ة محفوظة لا ذكرت في رواية ولو ولم وعلى لذكرت الصحيح على الليل كانت اقتصر في ذ ا صلاها لو بسلام و ا ح د صح أ ن ه صلى ق ب ل ا ل ظ ه ر أربعا و ص ح أ ن ه صلى قبل ا ل ع أربعة ص ر و إ ذ ا ف ر ق ه ا ب س ل ا م ي ن صح ذلك فالكل ت و ف ي ه ساعة مع أ ن ه ج ا ء م ا يدل على أ ن ه ا ب س ل ا م و ا ح د ل ك ن ا ل آ ن لا يحضرني ر د ج ت ه ف ي ح ت ا ج إلى مزيد من ا ل ب ح ث هل ي ج و ز ل ي أن أ ت ط و ع م ن ا ل ع م ر ب ا ل ء ا ف وهل و كل بعد سبعة أ ش اصلي ط ركعتين وهل يجوز التطوع في السعي بين الصفا ة و ل م ر والمروه من قدم إلى مكة بنية ا مقاته ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى ثم حلق بالبيت انتهت دخل وسعى يتطوع بالطواف نسك وقصر وانتهى نسكه, تم نسكه ثم إن أراد أن يتطوع بالطواف ف التطوع مشروع بالطواف وجاء فيه احاديث ترغب فيه و أ ن من طاف اسبوع ان يخفيه يحصيه غفر له ذنبه أ و كان له بكل خطوه ة كذا ما جاء الأحاديث حسن على ع في و ب ض ا الحسن المقصود أن التطوع بالطواف المقصود تشوات تشوات يصل في كل وقت وبعد كل أسبوع يصلي ركعتين سبعة يعني سبعة مل مل كل سبعة يقال إلى كل كل كل لها درجة وبعد مشروع سبعة سبعة سبعة أسبوع بأسبوع أسبوع أن وقت لا. كل سبعة أ ش يقال ا ء لها أسبوع كما هو شان أيام الأسبوع السبعة لها اسبوع ن أيام أ ا ل السبعة يقال لها أسبوع ويصلي ع فالسبعة الأشوات بعد كل س ب ع ة أ ش و ا ط ركعتين و إ ن جمع ا ل أ ش و ا ط ف طاف س ب ع ة ثم س ب ع ة ثم س ب ع ة ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فلا حرج فقد ثبت ذلك عن ع ا ئ ش ة والمسور ولم يفعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكنه ثبت عن ع ا ئ ش ة وعن المسور و أ ه ل العلم يصححون هذا اقتداء بهما و إ ذ ا جمع ا ل أ س ا ب ي ع فلا تتداخل الركعات لأنه يقول بعض الناس يقول أنه يكفي ركعتان لهذه الأسابيع كلها من باب التداخل وقاعدة التداخل لا لأنه يقول يقول لهذه يكفي بعض على تنطبق أنه من هذه الركعات ل أ ن ق ا ع د ة التداخل إ ذ ا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إ ح د ا ه م ا م ق ض ي ة و ا ل أ خ ر ى مؤداه ف إ ن ه ا تدخل الصغرى في الكبرى لكن هنا و ا ح د ة م ؤ د ا ت وهي ركعتا اخر ا ل أ س ا ب ي ع و ر ك ع ة ا ل أ س ب و ع ا ل أ و ل والثاني م ق ض ي ة فلا تتداخل حينئذ ن ونظير ذلك من فاتته ا ل ر ا ت ب ة ا ل ق ب ل ي ة ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة الظهر ثم بعد ذلك بعد سلامه من ا ل ف ر ي ض ة قام ل ي أ ت ي بالركعتين البعديتين الراتبة البعديتين لا تكفي عن ركعتين من الصلاة من الراتبة القبلية لأن الراتبة القبلية مقضية فلا تدخل في المؤدات لأن تدخل ركعتين تكفي مقضية عن من في ف إ ذ ا كان ج م ي ع ه م إ ذ ا اجتمع عبادتان من جنس واحد ش ر ي ط ة أ لا تكون إ ح د ا ه م ا م ق ض ي ة والاخرى مؤدات فإن الصغراء تدخل في الكبرى أو هذه العبادات بيّنه بالنسبة عن النبي عليه ولا عن, أحد من ولا عن من عن الصغرى الكبرى تتداخل العبادات ما الحافظ بالرجب قواعده أما ما تدخل على للسعي فليس عليه الصلاة في في في أو أثر تطوع والسلام ولا ولا بقوله هذه يعتد بقول من أحد يتطوع、بالسعي. ويكثر السؤال عنه التطوع بالسعي من أ ج ل إيش من أجل ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ح ة والوزن ل أ ن السعي مهم مثل ه المطاف السعي المسعى س ع ي ا ل مضمار يصلح لهؤلاء الذين يجوبون المشي يعني ولا شك أن الأمور بمقاصدها لكن يبقى أن السؤال عن السعي كثير من أجل أن يحافظ بمقاصدها على على صحته لهؤلاء الأسواق والأماكن ولا الأمور لكن السؤال أجل على على والوزنه وزنه أن أن عن من أن شك ويرد هنا سؤال وهو أ ن ه إ ذ اذا تطوع إ قلنا له ان السعي ليس فيه تطوع ترك السعي نعم, نعم. ل أ ن ه يريد أ ن يتطوع بشيء يوجر عليه وفي ذهنه أ ي ض ا أ ن ه يطوف للتخفيف مثلا أ و ل ل م ح ا ف ظ ة على الصحه ة يعني ن ص ح الطبيب بالمشي فقال بدلا من أنا أجوب الأسواق الأرصفة على الأرصف أطوف أجوب وأمشي من نعم أن أ ط و ف او من نصح ب ا ل ح م ي ة فقال أ ص و م لماذا عدل عن هذا إ ل ى هذا عدل من ا ل ح م ي ة بدون ن ي ة الصيام إ ل ى الصيام مريدا بذلك الاجر أ ج ر من ل ل ه ل وعلا وكذلك من عدل من المشي في الأسواق ل و عن ا من في ط ق ا ا ت إلى ل من الله جل وعلا ويؤجر وإن الطواف الطواف أو نيته يؤجر ينهزه الصيام إلا الصيام أجر بقدر من إلى إلا إلى إلا لم مثل لم فيوجر بقدر ذلك هنا سؤال يقول حكم ا ل إ ع ل ا ن عن الوفاه بالصحف ووسائل ا ل إ ع ل ا م جاء النهي عن النعي وجاء أ ي ض ا في الحديث الصحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعى النجاشي فالنعي لمجرد ا ل إ خ ب ا ر إ ذ ا ترتبت عليه م ص ل ح ة كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نعي النجاشي فلا إ ش ك ا ل فيه ولا, ولا, ولا فيه أ د ن ى كراهه ل أ م و ر تترتب على ذلك النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أ خ ب ر ه م لما مات النجاشف ي اليوم الذي مات فيه نعاه إ ل ي ه م ليجتمعوا ل ل ص ل ا ة ع ل ي ه وكذلك من أ خ ب ر عن موته من أ ج ل أ ن يجتمع أ ه ل ه وذووه ومعارفه ومن له حق عليه ليصل عليه أو يكون من بعض من له عليه يكون بعض أو من من حق اما أ ن يبيحه او يستوفي حقه من ورثته كل هذا مشروع و ا ل م ب ا د ر ة ب إ ب ر ا ء ذمته أ ي ض ا مشروع ف إ ذ ا كان ا ل إ خ ب ا ر والنعي ولو كان في وسائل ا ل إ ع ل ا م في الصحف لهذا الغرض فلا ب أ س به و أ م ا ما زاد على ذلك فلا وهو الذي يدخل في النهي ي في أحاديث النهي ا ل عن ن ع ولما ا ع ل ء ق ا ل و ان ا ل نهي عن ا ل ن ع ي من ص ب على م ا ك ا ن ي ف ع ل ه ا ل ع ر ب في ا ل ج ا ه ل ي ة من ا ل و ق و ف على أ ف و ا ا ل س ك ك و ا ل ط ر ق ا ت ع ل ا إ ن ف ل ا ن n ابن ف ل ا ن ق د م ا ت ث م ي ذ ك ر و ن ا ل م ح ا س ن ي وين ع و ن ه وين دوبونه وهذا لشك ا أ ن ه ي ق ت ر ن ب ا ل ن ع ي أ اذن مجرد الاخبار أ م و ر أخرى م ن ن ي ا ح ة وغيرها هذا محرم بلاشك أحسن الله إليكم هذا س ا ئ ل يقول ما حكم النذر عندما يكون في نفس الشخص ولم يحدث به أ ح د ا قط حديث نفس فقط هو حديث نفس ولم يوفي به ثم أ ي ض ا ي س أ ل سؤال غريب بنذر رحمة ينذروا أيضا يقول هل يجوز أن أوفي بنذر لوالدي المتوفين عليهما ليس من عادتهم أن ينذروا على شيء يكون بأن أن أن أخشى أن الله علما ولكن هل على عادتهم من ويكونوا حديث ث و ا به أنفسهم أ قالوا أتصدق مقداره النذر النذر وما وبين وكيف بينهم أنفسهم في النفس ب ك م ا ل ل ه حديث ا لا يرتب عليه حكم وقد عفي ة لهذه ا ل أ م ه عما حدثت به انفسها أ ما لم تتكلم أ و تعمل فما دام الحديث يتردد في النفس فلا يترتب عليه ولا يمين ولا طلاق ولا شيء لا يترتب عليه شيء نذر النفس فلا لا ولا ولا طلاق ولا لا حكم أ م ا إ ذ ا تكلم به أ و عمل به فتترتب عليه آ ث ا ر ه و أ ح ك ا م ه ا ل مراتب القصد التي منها حديث النفس هي خمس الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إ ل ا ا ل أ خ ي ر ففيه الاثم قد وقعا ل أ ر ب ع الهاجس م ر ا ا ت ب ل والخاطر وحديث النفس والهم كلها لا يؤاخذ عليها إ ن م ا يؤاخذ على العزم بدليل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في والمقتول النار قيل هذا القاتل بما هو المقتول قال إنه كان حريصا قيل على قتل هو إنه صاحبه المقصود أ ن العزم مؤاخذ عليه عند أ ه ل ا ع ل م وما ع د ا ه لا يؤاخذ عليه هذا ب ا ل ن س ب ة لحديث نفسه هو وزاد على ذلك ضربا من ا ل و س و س ة أ ن يفي بنذر والديه الذي لم يتلفظ به بل خاشي أن يكون حدث به أنفسهما لا شك أن هذا ضرب من الوسوس لا عاقل لم يتلفظ بل يلتفت إليه يكون من به به ضرب شك أن أن حدث و إ ل ا لو قيل بمثل هذا لما انتهت الوساوس والهواجس وشقي ا ل إ ن س ا ن شقاء لا وراء شقاء هل عليها قراءتها فيه للمرأة قبل صلاة الجمعة أن تغتسل تصلي الأيام القرآن الجمعة على كل حال الغسل ليوم الجمعة جاءت فيه النصوص الكثيرة فإذا كان الغسل لليوم يجوز وتتضيب كباقي وأي في يوم جاءت سور أم أن أن تستحب فإذا كان كما يقول ه اهل الظاهر فعلى ا ل م ر أ ة ان تغتسل ل أ ن ه تشارك في اليوم、لا. ولو لم تصلي ا ل ج م ع ة وعلى من لم يغتسل قبل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ان يغتسل بعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة إ ذ ا كان الغسل لليوم و إ ذ ا كان الغسل للصلاه ة فيبقى ق و ت فيبقى وقته قبل ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا صلى فات وقته و ا ل م ر أ ة أ ي ض ا باعتبار أ ن ه ا غير م ط ا ل ب ة ولا تجب عليها الجمعه ة ف إ ن ل ا يسرع في حقها ا ل غ س ل ل ج م ع ة و ل ي س من أ ه ل ه ا فالغسل خاص من يحضر ا ل ج م ع ة ويطالب بها في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ي ق ر أ ا ل إ م ا م الجمعه ة والغاشية بالنسبة والمنافقون وسبح والغاشية وأما ل ا و ي ص ص ل ل ا ة ظهر تقرأ بما تيسر بما من ا ل ق تقرأ ر آ ن ب م ا تيسر م ن ا ل لسورة ل ق ر آ ن وتنتبه ا ك ف ق د جاء في قراءتها في ي و م الجمعة و أ ن ه ي ص ط ع له نور ل ل ج م ع ة ا ل أ خ ر ى حديث مقبول عند أ ه ل ا ل حسنه جم ع من أ ه ل ا ل ل م فلذا يحرص عليها